شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله السميع العليم للشيطان الرجيم <تصفيق> تبارك الذي جعل في السماء ذروجا وجعل فيها سراجا وقمرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا هو عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يشهدوا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمر صالحا فَإِنَّهُ يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمه وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواتنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون فَتَبِمَا صَبَرُوا وَيُلَقِّطُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرٌّ وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّ لَوْ فَقَدْ كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا